يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَالْدَّارُونَ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَمَآبِقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِقُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغما ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مصدود وطلح موضود وظل ممجود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوع ولا منوع وفروش مرطوع إن أنشأهم إن شاء فجعلناهم أبكارا.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 وكانوا قبل ذلك مشرفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدعوسون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لا إلى ميقات يوم